يستفتوك قل الله يفتيكم في الكلاله إن أمرهن لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فهو يرثها إن لم يكن لها ولد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 يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وحللت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم بحرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر ولا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القائد ولا القائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب